أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 111-قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 112-ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 113-ما لهم به من علم ولا لآبا 126-كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 127-فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 129. وهيئ لنا من أمرنا رشدا